فخروية الاستسقاء وهو ظلب السوقية من الله تبارك وتعالى سواء بالخروج الصحراء أو بطلب الدعاء رابعا أن الذي يقوم ويستسقي للناس خيارهم الذين يتوسم فيهم الصلاة والتقوى لأنهم شفعاء يشفعون عند الله تبارك وتعالى في قضاء الحاجة وخامسا وجوب تقدير الله حق قدره وهو محل الشاب من سياق الحديث أي إن الذي يقول نستشفع بالله عليك ما قدر الله حق قدره وأما استشفاء الاستشفاء عند الله ليقضي الحاجة بطلب الدعاء من الغير فهذا هو المشروع ولا يجوز الاستشفاء بغائب ينادى ولا بميث بل هذا من الشرك الأكبر لأن فيه استغاثة بغير الله واستعانة بغير الله عز وجل وهذا الشرك وسادسا فيه وجوب التعليم للجاهل وتعظيم, وتعظيم الخطأ الذي يقع فيه وإشعاره بذلك حتى لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهمه هذا الكلام الذي لا يجوز فأخذ يكرر على السائل ويبين له خطأه ويقول له أتدري ما تقول لذا ينبغي أن تقدر المسائل ويقدر الخطأ ويعرف مدى ضرر الخطأ فتكون الموعظة على هذا الأساس حتى لا ينسى السامع لا تكون الموعظة باردة أو عارضة بحيث تدل على عدم اهتمام بالأمر بل لا بد من أن يشعر الواعظ والمعلم الجاهل بخطئه الفاحش لا سما كهذا الخطأ حيث قال له ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه ثم بين له عظمة الله تبارك وتعالى وأنه يجب أن يقدر حق قدره قال إن عرشه على سماواته لها كذا وطال بيديه كالقبة يعني أن العرش شقف المخلوقات وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، لأن شأن الله عظيم والأرش أكبر المخلوقات نحن ننظر فيه في الأرض ونرى شئتها وطولها وعرضها من مخلوقات الدنيا وننظر في السماوات فنراها عظيمة وهائلة وهي شرع سماوات ما بين كل سماء والتي تليها مسيرة خمسمائة عام والكرسي وسع السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض والعرش أكبر من ذلك وأعظم أجل ورب العزة سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وهو مستوى على أرشه استواء يليق بعظمته وجلاله وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش يئط بالرحمن أطيق الراحل الرحل بالراكم والرحل هو الذي يشتوي عليه الراكم على ظهر راحله ومن هنا ندرك عظمة البار سبحانه وتعالى وجلال قدره فيجب أن نعظمه وأن نقدره حق قدره بفعل طاءته وفرق معصيه نعم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني، وليس أول الخلق بأخوان علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا رواه البخاري ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر يقلب الليل والنهار هذه الأحاديث جملها يفسر بعضها بعضا فقول الله عز وجل في الحديث القدسي حديث أبي غير كذبني ابن عادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فسر ذلك بقوله أما تكذبه إيايا فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهوان علي من إعادتي هذا تفسير لقوله لقول الله تعالى كذبني ابن آدم ونعم الكفار أنكروا البعث واستبعدوه وقالوا من يحيي العظام وهي رميم فجاء الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قال الله عز وجل قل كون حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فإن الله قادر على إعاجتكم فسينغضون إليك رؤوسهم يقولون متى هو قل عسى أن يكون قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكفر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل للذي فطركم أول مرة قالوا أما شكمه إيايا فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له وله نسبة الولد إلى الله كما فعلت اليهود حيث قالوا زير ابن الله وكما فعلت النصارى وقالت النصارى المشي فابن الله وكما فعل كفار العرب وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وقال عز وجل أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة شتموا الله تبارك وتعالى بمعنى أن وهو وطفوه والعيوب والعيون وهو صاحب الكمال المطلق لا يحتاج إلى ولد ولم يكن له والد ولم يفتكن له صاحبة بل هو الغني الحميد الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه تعالى جمد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ورواية ابن عباس بمعنى رواية أول جوايز بمعنى رواية أبي هريرة بلفظ غير ذلك اللفظ وأما شهمه إياه فقوله لي ولد وسبحان أن أتخذ صاحبة أوله سبح الله نفسه أي نزه الله نفسه أن تكون له زوجة أو يكون له ولد أو أو يكون له والد بل هو الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته ومخلوقاته جميعا تحتاج إليه وتفتقر إلى ما بين يديه كما قال عز شأنه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو القني الحميد إي شأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعجز وحديث أبي غرير الرؤى آخر الباب يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار يعني هذه المقالة مقالته القائلين بذلك سب الدهر سب الزمان والأيام والشهور والسنين هذا فعل الجاهل لأن الله هو الذي خلق الزمان وهو الذي يتصرف في الزمان بالجد والرخاء والإحياء والأمادة والأمراض والصحة وكل شيء يجري في الكون الله هو الذي يطلبه يأمر وينهى ويقضي ويبرم يحي ويميت يغني ويفقر يصح ويسكن وغير ذلك من الأمور التي تجري على الخلائق الله أز وجل هو مقدرون في أوقاتها وأسبابها وأمكنتها لا يتقدم شيء ولا يتأخذ فلا يجوز لأحد أن يصاب بالنكبات والهموم أو, أو الغموم أو المصائب، ولهذا يسب الدهر. يقول هذا الزمان ما جاء علينا بخير، فعل الله به كذا وكذا، فكأنه يسب الله يؤذن الله عز وجل بهذا الكلام، لأن الله هو المتصدر. وقوله أنا الدهر مفسر بقوله. بيد الأمر أقلب الليل والنهار وليس الدهر اسم من أسماء الله كما قالت الظاهرية اعتبر الدهر اسم من أسماء الله وليس الدهر اسم من أسماء الله وإنما هو مفسر بقوله بيد الأمر أقلب الليل والنهار فلا يجوز لأحد أن يثب الزمان وأن يتضجر ما يجري في الزمان فيتكلم بما لا يليق، لأن الله عز وجل هو مطرف الأمور بيده ملكوته كل شيء إليه يرجعون والله أعلم هذه سئلة شيخ هذه سئلة من فرنسا عبر الشبكة تقول رضلة الشيخ حفظكم الله وطال عمركم على طاعته نعرف موقف السلف من أهل الأحزاب وكيفية التعامل معهم لكن نريد شيء من التفصيل مثال إذا كانت الجارة حزبية وتدعو إلى حزبيتها هل نلقي عليها السلام أو نرد عليها السلام وهل نربي دعوتها زفاف أو عقيقة وهل نعودها إذا كانت مريضة والصف الثاني أناس ليسوا من أهل الأحزاب ولكن يختلطون بهم لجهلهم فهل يجوز لنا أن نحسن عشرتهم وندعوهم من باب الدعوة المنهج السلفي بارك الله فيكم أول سؤال أول سؤال تقول أول سؤال إذا كانت الجارة حزبية ها؟ إذا كانت الجارة حزبية الجارة. وتدعي إلى حزبيتها نلقي عليها السلام ونرد عليها السلام وننبي دعوتها الحمد لله أولا نهني. بالأخر بتوفيق الله عز وجل لها للمنهج السلفي وما هو إلا الاعتصام بالكتاب والسلم بفهم السلف فهنيئا لكل من وفقه الله تبارك وتعالى من ذكر وأنثى لهذا المنهج الأظيم الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أما الكتاب فإن الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة القلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وأبضوا عليها بالنواجد وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وثانيا سؤال السائلة لأن لها يارة وهي من الحجبيين الذين يخالفون منهج الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة أولا لابد من دعوتها إلى الحق وبيان الحق لها يبين لها الحق وتدعى إليه وتحذر من الوقوع في البدع ممن يملك القدرة على البيان بالأدلة الشرعية فإن استجابت لنداء الحق وهذا هو الواجب فذلك لها حق اليوار وحق الأخوة الإيمانية وحق الإسلام والحقوق التي هي بين المؤمنين والمؤمنات وإن أصرت على بدعتها وتدعو الناس إليها والبدعة مخالفة للسنة ولا شك فمثل هذه يحذر منها ولا جالس لا يجالسها جيرانها إذا أصرت على بدعتها والدأوة إليها لا يجالسونها ولا يزورونها ولا يعودونها إذا مرضت لأنها متكبرة والكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس ومعنى بطر الحق رده ورفضه فالذي تعرض عليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم واضحة جلية تحمل الرحمة لعباد الله ويبين له خطر البدع وضررها في الدنيا والبرزخ والآخر على أهلها فيرفض الحق ويحتضن الباطل لا خير في مجالسته ولا حق له في الزيارة ولا حق له في حق الجوار الذي أعطاه الجار مسلم المؤمن المستقيم على الحق والسلم هذا فيما يتعلق بالجار المبتدع سواء كان ذكرا أو أنثا قريبا في النسب أو بعيدا في النسب بل وزيادة يحذر منهم حتى لا يقتر من قل نصيبه من العلم به وصاحب البدعة خطير يدخل للناس من كبل السنة أولا فإذا وثق فيه أخذ ينشر بدعته شيئا فشيئا حتى يقتنع الناس في بدعته وربما يضحون برقابهم في شبيل هذه البدعة فلا يتنازلون عنها وهذا معروف عن أئمة البدع في غابر الزمان فالجعد بن ديرهم نصحه أئمة العلم في زمانه وهو صاحب بدعة تجهب نصحوه فأبى أن يقبل منهم ورضي أن يذبح أمام الملا في يوم عيد الأضحى ذبحه أمير من الأمراء ومرأب أم بن أمية خالد القسري قال للناس يا أيها الناس بعد أن خطبهم ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحن بالجعد بالدرهم فإنه جاء ما أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فنزل وذبحه أبا أن يسمع من العلماء لأن البدع تمكنت في قلبه وهكذا إذا تمكنت البدع في قلوب أهلها فإنهم يبغضون الحق أهله ولا يحبون إلا من كان على شاكلته وفي هذا الزمن كثير وكثير من هذا الشكل حزبية ممقوتة تحزب لزعماء على الباطل ويترك الحق باسم الدين وباسم الغير على فريعة الإسلام هذا فيما يتعلق بالشك بشكل السؤال الأول وثانياً الذين يخالطونهم يخالطون أهل البدع وليسوا دعاة إلى البدع ويودونهم ويجالسونهم وغير ذلك هؤلاء أخطأوا فالذي يجالس هو الذي يستفاد منه الخير أهل السنة يزار ويجالس ويؤخذ منه العلم ويذاكر يؤخذ منه العلم ويعطى العلم بحسب أحوال الناس لأن من غشي أهل البدع فهو راضي عن بدعته. ولم يحدد على وجه التمام منهج الولاء والبرد الذي هو أوثق عرى الإيمان الموالات في الله والمعادات في الله والمحب في الله والبوض في الله هذه أوثق عرى الإيمان فالذي يغشى أهل البدع ويقول مالي ولهم هذا ظالم لنفسه مخالف لمنهج السلف. الذي كان إذا رأى مبتدعاً في طريق سلك فريقاً أخرى لأن يلتقي به فيبث فيه شموم بدعه فيبث عليه فالقلوب ضعيفة حتى إن بعض السلف إذا سمع مبتدعاً يتكلم وضع شبابته في صماثة أذنه لأن يسمع منه كلاماً ولا يسمحون لهم بالمجالسة ولا بالحديث معه. ألا شأنه؟ فلا بد من المفاصلة. فأهل السنة يجب أن يتميّزوا ولا يتميعون أبداً. يتميّزون فيتركون أهل البدع جانبا ويحذرونهم ويقبلون على أهل السنة ويتميّعون معهم. لأنهم إن فعلوا ذلك حققوا قول الله عز شأنه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عزيز هذا فيما يتعلق بسؤال السائل والله أعلم السائل من المغرب يقول ما حق من يسب شخصا فيلعن الدين مع العلم أن هذا النوع من السب موجود عندنا بكثرة بحيث أنه يلعن بدون أن يعرف أنه يلعن. كيف لا يعرف أنه يلعن؟ الذي أعزه الله بدين الإسلام دين العزة والرفعة في الدنيا والبرزق والآخرة كيف يشب دينه ويدعي بأنه لا يعلم في بلدان المسلمين أجهل الناس يعرف أن دين الإسلام مؤظم ومحترم لكن هؤلاء استحوذت عليهم شياطين الإنس والدين فأضلوهم عن طريق الحق فتجد هذا الذي يسب الدين تجده ليس من أهل الصلاة ولا من أهل الصوم ولا من أهل العلم بل ضال اختار لنفسه أن يعيش جاهلا فلا عذر له. فإن كان معه إسلام وشب دين الله عز وجل فهذا ردّ ردّ الإسلام. وإن كان ضائع من الأصل لا صلاة ولا توحيد ولا عقيدة فظلم على ظلم والغياذ بالله والحذر كل الحذر من المشاش في الدين. وإلقاء كلمات الشر فدين الإسلام هو الدين الحق الذي يجب أن نعيش في ظله وأن نعيش له نجند أنفسنا للعمل به ودعوة الناس إليه والاعتزاز به فهو الذي رفع الله به قدر الأمة وهو الذي أنقذ الله به الأمة من عبادة المخلوقات إلى عبادة الخالق وحده دون شواذ، وأحي الله به من شاء من خلقه، ومن أعرض عن هذا الدين فهو هالك كما قال الله أزواجه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا ليمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بقارئ منها. وهو مثل للمشركين والمؤرضين عن دين الله تبارك وتعالى فدعوتنا لهؤلاء الذين اتخذوا شب الدين عادة لهم عليهم أن يتقوا الله وأن يحترموا دينهم إن كانوا يؤمنون بدين الإسلام ويعتز به فهو مفخرا لمن أخذ به وأخذ بتعاليمه وهو شاهد على من بلغه دين الإسلام ثم أعرض عنه شاهد عليه يوم القيامة لا يفلح أبدا لا في الدنيا ولا في البرخ ولا في الآخر الله أعلم أقول يا شيخ الإخوة السلفيين من المسجد السلفي ببرينغهام في بريطانيا ببريطانيا يسلمون عليك وأقول هل من نصيحة لهم يعني؟ نصيحتي لهم وقد أكرمهم الله عز وجل بدين الإسلام ثم بالسمة أنعم الله عليهم بنعمتين عظيمتين لا نظير لهما الإسلام والسمة ونجاهم من البدع وضلالاتها وخطرها فعليهم أن يكثروا من مذاكرة العلم ومدارسته فيما بينهم مع الحلم والأدب والوقار واحترام بعضهم بعضا لأنهم كلهم على منهج السلف والإزدياد كل يوم من العلم والعمل ودعوة الخل بالحكمة والموعظة بالتي هي أحسن سياستهم على منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعوته ومنهج الخلفاء الراشدين وآئمة العلم الربانيين الذين حباهم الله علما وحكمة في دعوة الخلق إلى رحاب الحق ويدوم على ذلك فليس للعمد للإسلام منتهى حتى يأتي الأجل فليعتصموا بإسلامهم بما تحمل كلمة الإسلام من معنى إن الدين عند الله الإسلام ويعتصنوا بالسنة التي أكرمهم الله ووفقهم للعلم بما وصلهم ونالوه منها والعمل بذلك وفهم منهج السلف الصالح عليهم أن يعضوا على ذلك بالنواجد وأن يحجروا البدع والمبتدعين بعد أن يقيم عليهم الحجة ويدعوهم إلى الاعتصام بالسنة والتخلص من البدأ التي هي ضلالات ويدوم على ذلك ووصية لهم هي وصية لأنفسنا معهم أن ندوم على ذلك جميعا ونسأل الله العون والتوفيق والسداد وصلى الله على نبينا سؤال خير سؤال, خير. سؤال خير. سأل من فرسا يقول هل من نصيحة لطلاب العلم الذين يقولون إن الجرح والتعديل لا يهمهم ولا يرون الانشغال به الجرح والتعديل من تهز باقي ما دامت الدنيا وما دام العلماء لأن العلماء البارزون المتهذون هم أهل الجرح والتعديل وليس الجرح والتعديل لكل أحد. فمن بلغ مبلغ الاجتهاد، من بلغ مبلغ الاجتهاد، فإنه يكون من أهل الجرح والتعديل لأنه بلغ مسوياته ومقوماته. وليس ذلك لكل طالب علم أن يجرح أو يعدل لأنه ينقصه العلم فإذا عدل العالم الجليل فطلاب العلم يأخذون بتأديله وإن جرح كذلك يأخذون بتجريحه والغالب على هذا الصنف من العلماء أنه إذا عدلوا وزكوا من زكوا أو جرحوا من جرحوا لا يقولون بشيء من الجرح والتعبير إلا على أدلة وعلى بينات كالشمس في رائعة السمك فلا يستعجلون على الناس بجرحهم ولا يقولون بالظنون ولا بالتهم بدون حقائق ولكن بالحقائق وكتب الجرح والتعديل مشهورة ومدونة وموجودة في رفوف المكتبات فلا بد من التقيد بما ذكرته. والله أعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من وعلى قال المصنف علينا وعليه رحمة الله باب قول الله تعالى وما قد باب الإيمان بالقدر وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب فصول الإيمان: باب الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر. أحد أركان الإيمان الشدة التي دل عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة كما في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى شؤون جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه فهذه الآيات كلمات من أدلة إثبات القدر الذي يثبته أهل السنة والجماعة على الوجه الصحيح فقوله عز وجل إن المدينة سبطت لهم من الفسنة أولئك عنها مبعدون وسبطت لهم من الفسنة أي في اللوح المحفوظ الشعداء الفسنة الجنة كتبها الله عز وجل للشعداء فهم عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسا وعليه فالسعيد والشقي قد سبق بذلك القدر أي كتب في اللوح المحفوظ السعاداء والأشفاء بقولها عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا أي كل شيء بكضاء وقدر وقولها عز وجل والله خلقكم وما تعملون خلق الخليقة وخلق أعمالكم فنسبتها إلى الله عز وجل خلقاً وتقديراً وإلى العباد عملا وكسبا وقوله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر دليل على إثبات القدر وأن ما قدر فسيكون لا يتخلف ولا يتغير ولا يتبدد والخلاص أن هذه الآيات الكلمات ما في معناها فخوره عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكل شيء عنده بمقدار من الآيات البينات المهتمة الدالة على إكبات القدر وأن الله قد قدرت أشياء كلها كما في الحديث الذي مضى معنا في درس الوارحة أن الله خلق القلم وقال له اكتب قال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء فجر القلم فيما هو كائن إلى أن تبوم السعاد لا ينقص شيء ولا يزيد ولا يتقدم ولا يتأخر من الشقاوة والسعادة والخلق وأعمال الخلق وجميع شؤون الدين والدنيا وعالم السماء وعالم الأرض كل ذلك قد جرى به القلم فلا بد أن يكون وفق ما جرى به القلم وهذه عقيدة المؤمنين في كل جمال ومكان نعم وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء الحديث صريح لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قدر مقادير الخلق إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة من خلق المخلوقات وعدد المخلوقات وأعمال المخلوقات وأهل السعادة والشقاء وأهل الفقر والغنى والصحة والمرض إلى غير ذلك حتى الشوك يشافها الإنسان قد قدر الله ذلك وفضاه هذه عقيدة المؤمنين ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل العمل في شيء قد فرغ منه أم في شيء مستأنف فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل في شيء قد فرغ منه يعني قد قدره الله وقضاه وابرمه فلا يتغير ولا يتبدل ولا يتقدم ولا يتأخر ولكن قال لهم ولكن بعضهم ولكن اعملوا فكل يسروا لما خلق لكم فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقا فسييسر لعمل أهل الشقا. فجعل العنوان للسعادة صالح العمل، والعنوان للشقا سيء العمل. وتلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة، فسن يسفره للأترا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسن يسفره للأترا فصار العنوان على السعادة والشقاء هو العمل هذه عقيدة أهل الإيمان نعم. قال وكان عرشه على الماء واختلف العلماء رحمهم الله هل العرش أول مخلوقات أو القلب فمنهم من قال العرش أول المخلوقات لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله كان ولا شيء معه وكان عرشه على الماء فخلق القلم وقال له اكتب وهذا هو القول الراجح أن العرش هو أول المخلوقات خلقه الله عز وجل على الماء وأن القلم بعد العرش وهو أول المخلوقات فيما سوى الأرض. لحديث أول ما خلق الله القلم. وفي لفظ أول ما خلق الله القلم. وقال له اكتب. فما بعد الأرض إلا القلم. فهو أول المخلوقات بعد الأرض. هذا الذي رجحه العلماء. وذلك قال هنا وكان عرشه على الماء وعرشه على الماء والله وجل استواء على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل فاسد نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسروا لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ. فأما من أتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسراء. متفق عليه. وعن مسلم بن مسلا بن مسار الجهني قال سؤال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن عن هذه الآية. وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الآية. الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ظاهر المعنى ما منكم من أحد المخاطبون الأمة جميعا ما منكم من أحد يا بني آدم إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة أصحاب الجنة لا يتخلفون عنها وأصحاب النار لا يتخلفون عنها فلما استشكل بعض الثحابة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل يعني قالوا ما دام أن كل شيء قد كتب وفرغ منه لا يتغير ولا يتبدل ألا نتكل على ما كتب ونطرق العمل يعني لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد ولا شيء من الأعمال لأن كل شيء قد فرغ منه أصحاب الجنة لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم وأصحاب النار لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. هذا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن بماذا أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أهل نستكمل يعني نترك العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم اعملوا أمرهم بالعمل. فترك العمل عجز وترك العمل انحراف عن الحق وعن مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. ما خلق الله الخليق إلا لتعمل. وهو قد كتب كل شيء. قد كتب مآلهم، حياته ومآلهم ومصيرهم إلى جنة أو نار. وما لهم في الدنيا والبرزخ والآخرة كله قد كتب. لكن ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل يستر بما فلغ لهم فأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقى فسيسر لعمل أهل الشقى وفي حديث عبد الله بن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخره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 فيعمل بأعمال أهل الجنة في الدنيا. يسبح عليه الكتاب الذي قد كتب في المصحف المحفوظ وقدره الله تبارك وتعالى في هذا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. وسبب فسخ الخاتمة صالح العمل وسبب سوء الخاتمة سيء العمل. لذا فلا بد من الجد والانتهاد والمثارعة والتنافس في صالح الأعمال وهجر سيء الأعمال وكبيح الأفعال والأقوال هذه آل علامة السعادة ويعزم المكلف على ذلك حتى يموت وهو دائما أبدا يسأل الله تبارك وتعالى أن يستعمله في طاعته وأن يجحزحه عن معصيته فمن فعل ذلك فهذا حسن الخافر وهذا طريق السعادة وأما الاتكال فهذا محظور ومنهير عنه لأن الله عز وجل أخفى على الأمة آجالهم وأعمالهم ومصيرهم أخفى ذلك وأمرهم أن يعملوا الخير ووعدهم عليه بالجزاء الحسن وحذرهم من الشر بحذافيره وتوعد عليه بالجزاء بالنار وفيس القرار وركب العقول وأنزل الكتب وأرسل الرسل وهيأ العلماء كل ذلك لتنقطع الفجة على الناس فلا يبقى لأحد فجة بعد إرسال الله رسله الكرام وإنزال الكتب الإلهية وبيان أهل العلم في كل زمان ومكان للأمة مراد الله منهم مراد الله من العباد أن يطيعوه فلا يأتون فمن أطاعه دخل الجنة ومن أصاه دخل النار هذه حقائق هي عفيدة أهل الإيمان ولكن أكثر الناس لا يعلم يجهلون هذه الأمور بسبب أدم التفقه في دين الله تبارك وتعالى لا شيء ما أصول الدين مراتب الدين الإسلام وأركانه والإيمان وأركانه والإحسان نعم وعن مسلم بن يسار الجهني قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية فقال عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم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 عن مسلم من يسار عن نعيم ابن ربيعة عن عمر وقال إسحاق ابن رأ ابن راهويه ابن راهوية حدثنا بقية ابن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد ابن الوليد عن راشد بن سعد عن عبد الرحمن ابن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتبدأ أتبتدع الأعمال أم قد أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله لما أخرج الذريعة آدما من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاد بهم في ثم أفاد بهم في كفعيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا الحديث الجليل يتفق مع الأحاديث الشابقة مع حديث علي بن آدي طالب وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهم يتفق معها ومفاجه أن الله عز وجل خلق آدم خلق آدم وما ظهره فاستخرج ذريته أمثال الذر وجعلهم قسمين قسم للجنة وقسم للنار والله عز وجل هو الحكيم لا يسأل عن ما يفعله فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته أوسع لهم من أعمالهم فلا يجوز لأحد أن يقول لماذا خلق هؤلاء الجنة وهؤلاء النار لا يجوز لما فيه من الاعتراض على الله الذي يسمى نفسه الحكيم وإنما المهم الذي يجب أن يسعى فيه الإنسان بكل جد واجتهاد هو طالح الحق وتجنب سيء الأمر ينصح لنفسه هكذا ويدوم على ذلك حتى يأتيه من ربه اليقين وأما القضاء والقدر فإنه قد نهد وما بقي شيء ما بقي على الخليقة إلا أن تتوجه إلى الله عز وجل بصالح العمل ترجو رحمة الله وتخشى حقوبته فأهل الجنة قد ختم عليهم وأهل النار قد ختم عليهم وأخفى الله ذلك على الخليقة ولكن جعل لهم علامات جعل لهم علامات تشدهم وتدفعهم إلى صالح العمل وإلى طاعة الله وطاعة رسوله هذه الألامات أن يسعى الإنسان في صالح العمل وعلى رأتها الفرائض يقيم فرائض الله طريقة التوحيد التي هي أعظم الفرائض المطروفة وبجانبه براءة من الشرك المفركين ثم طريقة الصلاة في أوقاتها وهكذا بقية الفرائض أركان الإسلام وأركان الإيمان ورق الإخسان والوقوف عند حدود الله عز وجل فلا يتعداها وامتتال الأوامر واجتناب النواهي ومتابعة الرسل, الرسل عليه الصلاة والسلام هذا الواجب على أولى الأمم أخرى فمن فعل ذلك جد واجتهد يسترق الله للجسرة ومن أعرض واستكبر ولم يمتثل أوامر الله ولم يقل فرائض الله ولم يجتنب محارم الله فهذا طريق الأشقية يموت على هذا الأمل فهو من أهل النار ومئس القرارة فهذه الأحاديث كلها مختفبة على أن كل شيء قد فرغ الله منه قبار وقدره وليش الأمر مستألك وإنما هو أمر قد فرغ منه رفعت الأقلام يفت الأقلام ورفعت الصهر نعم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 حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها متفق عليه وانحز... وهذا الحديث أيضا وهذا الحديث متفق مع الأحاديث الشابع وهو أن الله تبارك وتعالى قد كتب الآجال والأرزال والشقاوة والسعر وهذه الكتابة أولاً في الأجل وثانيا في بطن الأمش الملك الموكل بالأرحام بالنطفة كل نطفة موكل بها ملك أولاً تكون نطفة أربعين يوم نطفة على هذا الحال ثم تتحول إلى علقة في أربعين يوم أربعين يوما علقة وأربعين يوما مضغة يعني قطعة لحم بقدر ما ينضغ بقدر ما ينضغ الإنسان ثم يرسل الله إلى هذه النطفة ملكا ويأمره بكتابة أربع كلمات بكتب أمله وأجله يعني عمله أصالح أم سيء لأن الله قد كتب ذلك في الأزل فلا يتخلف شيء أبداً وكتب أجله مقدار العمر الذي يقضيها الحياه هو سبب ومكان الاجل قد كتب الله ذلك وكتب الرزق والشقاوة والشغاوة والسعادة كل ذلك قد كتب وكما سلف يا الله ربك تبارك وتعالى لذلك عنوانا للسعادة عنوانا وللشقاوة عنوانا فعنوان السعادة صالح العمل والدوام على ذلك حتى يأتيه من ربه اليقين وعنوان الشقاء والعيادة بالله سوء العمل حتى يأتيه من ربه اليقين ومن صدق مع الله ثبته الله تبارك وتعالى وأصلح قلبه وأصلح نفسه حتى لا ترتاح النفس ولا يطمئن القلب إلا في صالح العمل ويبرض سيء العمل. وهذا الحديث مقيد في رواية مقيد بجيد لا بد منه. وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بأهل بعمل أهل الجنة. فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، وإلا فهو خبيث الطويل وشيء الاعتقاد. ولكن فيما يبدو للناس يرى بأن عمله عمل أهل الجنة. إن أحدكم لا يعمل بأمر أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا درع يشبك عليه الكتاب. أي كتاب؟ الله المحفوظ الذي أمر الله القلم أن يجري فيه بما هو كائن إلا يوم القيامة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيما يبدو للناس وفيعمل بأمل أهل النار القيد هنا القيد سبب فيما يبدو وإن أحدكم ليعمل بأمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراع فيسبب عليه الكتاب يعني أنه قد كتب سعيدا فيعمل بأمل أهل الجنة فيدخلها ويتفق مع هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتف إذا ختم الله عز وجل عمل العبد بخير يرجى له الخير وهو من أهل الخير والعكس بالعكس إذا ختم عمله بشر فهو من أهل النار والزيادة بالله فهذا الحديث أيضا يتفق مع الأحاديث السادقة وهذه التقدير التقدير في بطن الأم والتقدير الحولي في الليلة المباركة والتقدير اليومي الذي قال الله عز وجل عنه كل يوم هو في شام كلها مرجعها وأساسها التقدير الأزلي الذي يرى به القلم في المحفوظ وقال الله عز وجل فيه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ثمت عليك في وعن حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس واربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتباني فيقول يا رب أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تقوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص رواه مسلم كذلك هذا الحديث محتفق مع الأحاديث الشابقة إلا أن فيه أن الملك يدخل على النطفة بعدما تشتكره في الرحم بأربعين يوما أو خمس وأربعين ليلة والحديث الأول أربعين يوما نطفى ثم علق مثل ذلك ثم مبغى مثل ذلك تكون عدد الأيام والليالي أربعون ثمانون يوما مئة وعشرون يوما مئة وعشرون يوما وهنا خمس وأربعين ليلة أو أربعين أو أربعين ليلة فظاهر الحديثين التعارض وليس هناك تعارض بل الجمع ممكن وهو أن هذا ملأ وذاك ملك آخر، فالذي يدخل على النطفة إذا مضى لها أربعون أو خمس وأربعون هذا ملك، غير الملك الذي دخل على النطفة وهي قد تطورت إلى الأطوار ثلاثة وأربعين يوما نطفة أربعين يوما علاقة وأربعين يوم نطفة. هذا ملك وذاك ملك آخر وكلاهما يتفقان في أن الله تبارك وتعالى قد كتب الرزق والأجل والشقاء والسعادة والذكر والأنكث ثم الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص هذه أركد المؤمنين. لا يشكون ولا يرتابون ولا يركبكون أبدا بل يؤمنون بما قاله الله وقاله رسوله عليه الصلاة والسلام ويقولون آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ثم يأخذون أنفسهم بصالح الأعمال ويحجزون أنفسهم عن سيء الأعمال لأنهم علموا أن عنوان السعادة صالح العمل عنوان السعادة صالح العمل وعنوان الشقاء سوء العمل فجد في صالح العمل والسعاد عن سيء العمل ومن صدق مع الله تبارك وتعالى فإن الله فإن الله يكرمه ويعينه على نفسه وهواء وشيطانه فلا يضره شيء وهذا هو مبتغى النصوص وفي الحديث القدسي قوله تبارك وتعالى وما تدرب إلي عبدي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 وفي الحديث القدس الآخر إذا تقرب إلي أبدي شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعة وإذا أتاني يمشي أتيته هرغلا والمعنى أن من أتى بالعمل الصالح اليسير صادقا مخلصا مصيبا أفاض الله عليه من خزائن رحمته الجزاء الوفير الحسن بعشر أمتال إلى سبب أفضل ووفقه وشدده حتى ينتقل من حياة العمل إلى حياة الجزائع للعمل دار البرزخ فدار الجرام نعم تأتي فيه؟ أتأتي حديث عائشة. حديث عائشة. علق الموضوع. وفى صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصاف فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك فقال أو غير ذلك يا عائشة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 من ذرية آدم من هو من أهل الجنة ومن ذرية آدم من هو من أهل النار كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بأربعين بخمسين ألف سنة وفي حديث عمر أن الله عز وجل مسح استخرج مسح ظهر آدم بيمينه فاستخرج منه درية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه درية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون الحديث فحديث عائشة أيضا مكتفر مع ذلك غير أن ما دلت عليه النطور أن أبناء المؤمنين الذين ماكوا قبل الحند مع أبائهم في الجنة وأن من مات قبل الحنس من غيرهم وما جرى عليه قلم التكليف فلهم معاملة يعني يرسل الله عز وجل إليهم يوم القيامة رسولا يأمرهم وينهى فمن انتثل الأمر دخل الجنة كما جاء في الحديث أن الله يخرج لهم أنقا من النار يلتهب ويقال لهم ادخلوها الصغار الذين ما جرى عليهم قلم التكليف من أولاد المشركين وأهل الفترات الذين ما عرفوا عرفوا شيئا عن الدين والمجانين الذين ما عقلوا شيئا هؤلاء يمتحنون في عرفات القيامة كما هو القول الصحيح فالمطيع يدخل الجنة والعاصي لهم النار وبهذا تكتف الأدلة الواردة في هذا الموضوع العظيم المهم. الذي ينبغي للمسلمين والمسلمات أن يعلموه تمام العلم ويعتقدوه ويتوكلون على الله في صالح العمل. يا شيخ في أسئلة هنا في أسئلة. في, أسئلة. في أسئلة أقول كيف قد يلتبس الأمر على بعض الناس في الجمع بين هذه النصوص وبين حديث ولا يرد القدر إلا الدعاء لا ما في التباس، وذلك أن الدعاء من القدر الله أز وجل الذي قدر المصائب وقدر قدر الشر الخير والشر كذلك من جملة ما قدر قدر الدعاء أي أن العبد سيدعو وأن الله سيرفع ما سيندل به من بلأ بسبب الدعاء فالكل يرجع إلى القدر. العمل دعاء عمل عمل الخير وعمل الشر فلا فلا تعارض. نعم. رسالة عبر الشبكة من روفيجيا شمال أوروبا يقول ما حكم لعمل معين؟ لا المعين لا يجوز إلا من جاء لعنه في نصوص الكتاب والسنة، فإنه لا حرب. وأما لعن معين، فالسلف الصالح لا يلعنون المعين، وإنما يقفون مع النصوص. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله من دبح لغيرنا لعن الله من غير منار الأرض لعن الله من آو محدثنا إلى غير ذلك من الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة الحديث فهذا يقف المؤمن مع النفوس وأما التعيين فلانا ابن فلان فلا يجوز إلا ما عينه القرآن ولعنه القرآن أو السنة المطخرة نعم هذا سائل من هولندا عبر الشبكة يقول أنا شاب أريد أن أدرس القانون الهولندي حتى أصبح أصبح محاميا في المحاكم القانونية فهو دافع عن حقوق المسلمين فهل يجوز لي ذلك أم هل يعتبر من التحاكم إلى غير شرع الله على كل حال المسلم يجب أن يتعلم شرع الله وأحكام الإسلام فلا يدافع إلا بأحكام الإسلام وما اتفق معها من يعني ما جاء موافقا لشرع الإسلام وداخل فيه فيتعلمه الإنسان وأما القوانين الوضعية التي قننها الكفار حتى ولو كان فيها موافقة للإسلام فلا حاجة بالمسلم إليها أبدا فهو يجب عليه أن يتعلم أحكام الإسلام بالتفصيل وهي التي تعطيه الحجج المضيئة المنيرة التي يستطيع أن ينقذ بها المظلوم ويدين الظالم فلا يجوز له أن يتعلم القوانين الأوروبية أو القوانين الواعية التي وضعها الكفار والملائكة، فعليه أن يحذر. هذه سائلة من فرنسا تقول: أنا أخت سلفية يتيمة، قد توفي أبي قبل ولادتي، وعندي أخ غير مستقيم، لا يريد أن يهتم بأمر تزويجي. فكيف أفعل إذا أردت أن أتزوج إذا كان أخوها إذا كان أخوها مسلما وقد بلغ الحن يتولى عقد نكاحا ولو فيه ما فيه قال هو مسلم يتولى عفل نكاحها وإن كان أخوها غير مسلم فالمرأة لا يجوز أن تزوج نفسها وعليها أن تحاول الرجوع إلى بلد إسلامي في محاكم شرعية والسلطان ولي من لا ولي لها وأما بدون الله فلا يصح ومن يتكي الله يجعل له مخرجات وهذا من مساوئ الإقامة في بلاد الكفر فلو كانت في بلدة إسلام فيها محاكم شرعية محتاجة إلى وليها إذا أهملها أو عضلها أو كان على غير ملتها نعم هذا سائل من إيرلندا يقول هل يوجد بنك إسلامي لا يتعامل بالربا ينصح بوضع الأموال فيه أم لا وضع الأموال في البنوك تدعو إليه الحاجة حاجة الناس حاجة المجتمعات ولو كانت ربوية فلا حرج على من خاف على ماله اللصوص أو الاحتراج أو التلب أن يضعه في البنوك ولكن لا يتاجر به ربويا وإنما يودعه لحاجته ويأخذه بدون زيادة ولا نقصان يأخذه بدون زيادة وأما النقصان فقد يمكن بعض البنوب تأخذ أجرة الوديعة فلا حرج بفع الأجرة فإن وجد بنك نظيف من تعامل بالربا وهذا من النادر فيختار هو لوضع الأموال فيه حتى لا يستعين به أهل البنك على معصيه وأما إذا لم يوجد إلا البنوك التي فيها تعامل بالربا فالمسلم مضطر أن يضع ماله ولكن لا يدخل معهم في الربا وهو معذور. نعم وهذا سائل من فرنسا يقول هل يحب الرسول لله أو لذاته يحب الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله أمر بمحبته بدليل قول, الله قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين والسنة نزلت من عند الله بارك وتعالى فهي وحي. والله عز وجل أحب نبيه والواجب أن تحب من أحبه الله تبارك وتعالى أحب نبيه وفضله على جميع مخلوقاته فنحن نحبه لأن الله عز وجل أحبه وأمرنا بحبه وفي الدعاء المأثور اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب كل شيء يقربني إليك ونحب الرسول لأنه جاء بالوحي الذي أحيى الله به من شاء من خلقه الكتاب والسنة وجاهد في الله حق جهاده حتى أرضى الله تبارك وتعالى ونصح عباد الله ويحبه لذاته لأنه, لأنه الناصح الأمين والمعصوم من الخطأ والذي أحبه الله وشرفه فيحب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كله فالمؤمن يحب ربه ويحب نبيه يحب ربه فوق محبة كل مخلوق والذين آمنوا أشد حبا لله ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم كذلك فوق محبة كل مخلوق لقوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين نعم هذه سائلة من فرنسا تقول أن أخت سلفية أريد أن أتعلم اللغة العربية اللغة العربية المصحى لفهم الكتاب والسنة وأقوال العلماء فهل يجوز أن ندرسها في مدرسة فيها اختلاف علما أنه لا يوجد غير هذه المدرسة في بلدنا أولا لا يفقه أحزين الإسلام إلا إذا تعلم اللغة العربية لا يبقى أحد دين الإسلام وأحكام الإسلام إلا إذا تعلم اللغة العربية فالقرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي فالدين لا يفهم إلا بفهم اللغة العربية لقد الاستطاعة هذا شيء فلا غنى لأحد من المسلمين عن اللغة العربية من الأعادة وأما قضية أنه لا يوجد لا يوجد إلا مدرسة فيها اختلاط، فإن استطعت أن تحصن نفسها في مكان من المدرسة لا تختلط فيه بالرجال، فلتفعل. فإن لم تستطع، فلتتخذ وسيلة من الوسائل. تتخذ وسيلة من الوسائل التي وسائل النشر، كهذه الوسيلة التي بين أيدينا الآن، وغيرها من الهاتف والوسائل الأخرى الرسائل، وتتعلم بهذه الوسطة حتى يفتح الله زوجها عليها من يفتح الله يجعل له مخرجا، وأما اختلاطها مع الرجال، وهذا ينحقها من الأذى ما لا يطيقه المرء المسلم ولا المرأة المسلمة ذا سيما في بلاد العري والعفر الكفار الذين لا يؤمنون بشرع الله عز وجل سؤال أخير سأل من فرنسا يقول فضيلة الشيخ أحد الإخوة كان يعمل في شركة في فرنسا واشترطت هذه الشركة أن يفتح حساب في بنك وهذا الحساب كانت فيه فوائد ربوية فقد اغلق هذا الحساب لمدة زمنية فهل يجوز له بعد فتح الحساب من جديد أن يأخذ رأس ماله دون الربا أم أنه لا يأخذ شيء شيء من ماله وإن جاز له أن يأخذ رأس ماله فماذا يصنع بأموال الربا ولمن يعطيها أفيدون أبارك الله فيكم أما رأس ماله فيأخذه رأس المال الذي دفعه من الحلال فله أخذه من البنك وأما ما زاد الذي هو الربا فهذا يأخذه أيضا ولكن لا يجوز له أن يتصرف فيه لا بالأكل ولا بالسكن ولا بالتملك ولكن ينفقه ويصرفه في وجوه البر كأن يتصدق بها على الفقراء المساكين أو يبني به مشروع في بلد إسلامي كالخطوط أو نحو ذلك أما المسجد فلا المسجد لا بد أن يكون من المال الطيب ولكن ينفقه إلى جهة من الجهات المسلمة يتصدق به على الفقراء وليس له فيه أجر ولكنه يتخلص منه لأنه إذا لم يأخذه أخذه أهل البنك فصار معينا لهم على معصيه. وهذا لا يجوز وهذا هو المخرج يأخذه ثم يرسل إلى جهة فيها فقراء ومساكين يوزع عليهم ويقسم عليهم يريدون أن يخبرهم بأن مصدر هذا المال كلا وقت هذا هو طريق التخلص وأما هو فلا ولا من ينفق عليه تجب نفقتهم عليه لا يجوز أن يصرف إليه الله أكبر